غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 وإذا مرغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا بنون إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرْوَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم